ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنَ الشَّجَرِ الْمُزْقُوقِ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزدهم يوم الدين نحن خلقناكم فله لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْسَكَ لَكُمْ وَنَشْءَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَا تُذَكِّرُونَ أَفَأَنْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَمْ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْ لو نساء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة ها أم نحن المرسلين نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقويين فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الْوُجُوبِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ